يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من طفة ثم من طفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ولا أجل مسمى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 ان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث ما في القبور